للموفق الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي العمري العدوي رحمه الله تبارك وتعالى وذكرنا أنه توفي في القرن السابع سنة عشرين فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وهو صاحب كتاب المغني والكافي في مذهب أحمد وغيرها من الكتب النافعه روضة الناظر في الأصول ومن كتبه مؤلفاته هذه الرسالة اللطيفة التي أسماها بلمعة الاعتقاد وكان السلف كما قلنا يسألون أحيانا عن العقيدة التي يجب على المسلم أن يلتزمها أو هو ابتداء يقوم بذكر ما يجب على المسلم اعتقاده فيجمعون أمثال هذه الرسائل اللطيفة النافعة وبدأنا البارحة بقراءة هذه الرسالة ووقفنا عند قوله فمما جاء من آيات الصفات فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة قال فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله وجاء ربك وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله يحبهم ويحبونه وقوله تعالى في الكفار رضب الله عليهم وقوله اتبعوا ما أسخط الله وقوله كره الله انبعاثهم ثم ذكر من السنة ما فيه أيضا إثبات لبعض صفات الله تبارك وتعالى ومنهج أهل السنة والجماعة حيال هذه الآيات والأحاديث التي سنذكرها هو التسليم والقبول والإمرار والإثبات كما قلنا أن يسلموا ويقبلوا بهذه النصوص ثم يمروها على ظاهرها ثم يثبتون تلك الصفات لله تبارك وتعالى وذكر أمثلة لذلك من قوله ويبقى وجه ربك أخذ أهل العلم من هذه الآية إثبات صفة الوجه لله سبارك وتعالى في قوله ويبقى وجه ربك ثم إن الله وصف هذا الوجه فقال ذو الجلال والإكرام وليس ذو الجلال والإكرام وصفا لله سبحانه وتعالى وإلا لو كانت وصفا لله فيقول ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام لأن ربك كما هو ظاهر مجرر بالإضافة فلو كانت ذو الجلال والإكرام وصفا لربك لكانت مجرورة وكان يقول ويبقى وجه ربك ذي الجلال ولكن الآية ما جاءت هكذا وإنما جاءت ويبقى وجه مرفوعة ربك ذو الجلال فمعطوف على مرفوع فدل على أنه وصف للوجه بدلالة آخر السورة في آخر السورة يقول تبارك, وت... تبارك اسم ربك ذي الجلال ولم يقل ذي الجلال هناك وصف للرب تبارك اسم مرفوعه ربك مجروره بالإضافة قال ذي الجلال في آخر السورة فلا بد أن نفرق هنا من حكم من قوله في وسط السورة ذو الجلال وفي آخرها قال ذي الجلال ومعروف أن المعطوفة يتبع المعطوف عليه فلما قال في آخر السورة ويبقى وتبارك اسم ربك ذي الجلال فدل على أن الجلال والإكرام وصف للرب سبحانه وتعالى أنها جاءت مجرورة معطوفة على مجرور مجرورة وأما هنا فقال ويبقى وجه. ربك ذو الجلال فدل على أنها معطوفة على مرفوع وهو الوجه لانه هو الباقي والمقصود بالوجه ليس أن الله يفنى ويبقى وجهه فالله لا يتجزأ سبحانه وتعالى وإنما ذكر صفه من صفاته سبحانه وتعالى والذي يبقى الله سبحانه وتعالى فالقصد أن قول الله تبارك وتعالى يبقى وجه ربك ذو الجلال إثبات للوجه لله تبارك وتعالى وأن هذا الوجه موصوف بأنه ذو جلال وذو إكرام وكذا في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وذلك أن بعض المنحرفين حرفوا هذه الصفة ويصفت اليد إلى صفة النعمة أو القدرة فرد عليهم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بأن اليد ذكرت مثنى والقدرة لا تذكر مثنى لا يقال له قدرتان أو قدرة وإنما يقال له قدرة عظيمة او قدره ضعيفة او قدره وسط لا تثنى تثنىها فدل على أن القدرة ليست مراده قالوا إذن النعمة نعمة الله ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فلماذا ثنيت؟ فدل على أنهما يدان حقيقيتان لله تبارك وتعالى ومنه قول الله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه ولو كان المقصود القدرة كان إبليس يرد يقول إيش وأنا كذلك خلقتني بيدك أي بقدرتك ولكن الله ميز آدم بأنه خلقه بيده سبحانه وتعالى ولذلك إبليس انتقل إلى شيء آخر فقال أنا خير منه ولم يقل وأنا كذلك خلقتني بيدك فدل هذا على أن إبليس مقر بهذه الصفة لله تبارك وتعالى على كل حال الأصل أن تؤخذ أن الصفة على ظاهرها وأن يؤمن وأن يؤمنوا بالقرآن على ظاهره هذا هو الواجب على المسلم قال وقوله إخبارا عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وفيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى ومنه الحديث المشهور إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم قال وقوله وجاء ربك وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فكذلك يثبتون المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى وأشكل عليهم المخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة في قوله تبارك وتعالى اتى أمر الله فلا تستعجلوه فقالوا كل الآيات والنصوص التي ذكر فيها المجيء والإتيان تحمل على هذه الآية وهي وجاء امر ربك فنقول الأمر شيء والله شيء آخر سبحانه وتعالى فالله ذكر الأمر فيأتي الأمر وذكر نفسه سبحانه وتعالى فيأتي الله جل وعلا ولا يجوز الخلط بين هذه وهذه ويأتينا في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى وقال ينزل أمره أو نعمته فقال أهل العلم وهل يجوز لنعمته أو قدرته أو ملكه يأتي من عنده يقول من يست... يسالني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه كذلك يثبتون صفة الرضا لله تبارك وتعالى فالله يرضى إذا فعل الإنسان ما يرضيه ولذلك قال أهل العلم إن صفات الله تبارك وتعالى يمكن أن تقسم إلى قسمين صفات ذاتية وصفات طارئة، صفات ذاتية وصفات طارئة. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ولا تزيد ولا تنقص. مثل صفه العلم، لا يمكن يكون الله اليوم عالما غدا يكون عالما أكثر ابدا العلم صفة كامله لا تتغير ولا تبد ولا تزيد ولا تنقص. ولا يمكن أن يكون اليوم عالما وغدا غير عالم فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى كذلك صفة القدرة فهذه صفة كاملة لله تبارك وتعالى لا تزيد ولا تنقص ولا تأتي ولا تذهب وهناك صفات طارئة والصفات الطارئة هي التي تأتي إذا جاءت أسبابها وقد تزيد وقد تنقص بحسب حالي من, من وصف بهذا الأمر فعندما يقول رضي الله عنهم متى يرضى إذا فعل الإنسان فعلا يرضيه يرضى الله سبحانه وتعالى متى يغضب إذا فعل الإنسان فعلا يغضبه فيغضب فليس على كل حال الله غاضب وليس على كل حال الله راضي سبحانه وتعالى ولكن يرضى إذا فعلت الأمور التي ترضيه ويغضب إذا فعلت الأمور التي تغضبه وقد يزيد الغضب إذا كان الفعل شنيعا وقد يقل الغضب إذا كان الفعل أقل شناعة وهكذا ولذلك جاء في الحديث حديث الشفاعة المشهور أن الناس يذهبون إلى آدم فنوحا فإبراهيم فإلى آدم فإبراهيم ف موسى فعيسى وكلهم يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فدل على أن الغضب ممكن أن يزيد ممكن أن ينقص كذلك المحبة فالله لا يحب كل أحد فالله أخبر أنه لا يحب الكافرين فلا يمكن أبدا أن نقول هذه الصفه على طول موجودة الله تبارك وتعالى يحب كل أحد لا وإنما يحب المؤمنين ولكن لما جاء يعني الرجل الذي أرسله النبي مع جماعته وسألوه لماذا تقرأ سورة الاخلاص قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها فقال النبي أخبروه أن الله أحبه وجاء في الحديث الآخر إذا أحب الله العبد نادى جبير فقال إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي جبريل في الملائكة فيقول إن الله احب فلان فأحبه فتحبه الملائكة ثم يجعل له القبول في الأرض متى أحبه الله لما فعل الفعل الذي من أجله أحبه الله فلما أحبه الله سبحانه نادى جبريل إذا لم ينادي جبريل إلا بعد أن أحبه سبحانه وتعالى فهذه الصفات يقال لها صفات طارئة تأتي إذا جاءت أسبابها تأتي هذه الصفات إذا جاءت أسبابها وقد تزيد وقد تنقص بحسب حال الإنسان فلا يمكن أبدا أن يحبك الله كما يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن لك نصيب من الحب وله نصيب من الحب فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله كلما كان الحب من الله أكثر لهذا الإنسان والعكس صحيح بالنسبة للبغض فقد يبغض الله تبارك وتعالى العصاة ولكنه يبغض الكافرين أكثر وكلما أمعن الإنسان في الكفر كلما كان البغض أكثر حتى إن الله يبغض المنافقين أكثر من الكافرين وهكذا فهذه الصفات يقال لها صفات طارئه صفات طارئه فهناك صفات ذاتية وهناك صفات طارئه أما صفات الذات التي هي بالنسبة لنا يقال لها الجوارح كصفة الوجه واليد والأصابع لله تبارك وتعالى وغيرها فهذه طبعا لا تزيد ولا تنقص وهي ذاتية لله تبارك وتعالى قال وقوله يحبهم ويحبونه كذلك وقوله في الكفار غضب الله عليهم قلنا هذه أيضا من الصفات الطارئة اتبعوا ما أسخط الله متى أسخطه لما فعلوه وقوله كره اللهم بعاثهم متى كره لما بعثوا بالشر كره الله انبعاثهم سبحانه وتعالى قالوا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فهذه ايضا يثبتونها لله صفة النزول وهذه ايضا صفة طارئة لانه لا ينزل كل وقت سبحانه وتعالى لكن ينزل في هذا الوقت سبحانه فيقال لها صفة ايش صفة طارئة تأتي إذا جاء سببها وهنا وقفة مع صفة الاستواء استواء الله على عرشه هل هي صفة طارئة أو صفة دائمة ثابتة الله تبارك وتعالى هي من حيث الصفة هي صفة طارئة لأن الله متى استوى على العرش لما خلق العرش فالعرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى فقبل أن يخلق العرش لم يكن مستويا عليه وإنما جاء الاستواء على العرش بعد خلقه فمن هذه الحيثية هي صفة طارئة أما بعد أن استوى عليه فهو كذلك عليه ما زال سبحانه وتعالى فهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليس له طب وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم ولكن صفة العجب لله تبارك موجودة في قول الله تبارك بل عجبت ويسخرون كما هو في القراءة الثابتة القراءة قراءة حفص بل عجبت ويسخرون وهناك قراءة سبعية ثابتة بل عجبت ويسخرون فإثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى ثابت له سبحانه وتعالى وهي غيصفة التعجب الذي يصدم الإنسان الخبر الذي يصدم الإنسان بل هذا من الاعجاب. هذا من الإعجاب يكون من الله سبحانه وتعالى قال وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل احدهما الآخر ثم يدخلان الجنه يضحك ربنا ولذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا قال لن نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه وتعالى لن نعدم خيرا من ربنا وهذا الحديث الصحيحين يعني حديث ضحك ربك إلى رجلين يقتل احدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا قتل المسلم فإن المسلم يكون شهيدا فيدخل الجنة ثم يكتب الله تبارك الله لهذا الكافر أن يسلم أن يدخل في دين الله تبارك الله ثم يقتل في سبيل الله أو لم يقتل فان مصيره أيضا إلى الجنة لأن القتل الذي وقع منه حال كفره كفرته التوبة إلى الله تبارك وتعالى يعني هناك مجموعة كبيرة مثلا من قريش قاتلت النبي في بدر وفي أحد وقتل من المسلم من قتل في أحد طيب ثم بعد ذلك كتب الله لهم الإسلام ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى حتى لم يبق في جزيرة العرب إلا مسلم فهؤلاء المشركون كلهم الذين كتب الله من الحياة كلهم قد دخلوا في دين الله ومنهم من كان قد قتل من المسلمين من قتل مع هذا دخلوا الجنة معهم فهذا حال المؤمنين يقتل أحدهم الآخر أو الرجلين يقتل أحدهم الآخر وكلاهما يدخل الجنة قال فهذا وما أشبهه يعني هذه الصفات سواء التي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة وما أشبهها أيضا في القرآن أو في السنة مما صح سنده وعدلت رواته وهذا قد ذكرناه بالأمس وهو أن القرآن الكريم لا يحتاج أن ينظر إلى سنده لأن القرآن كله ثابت متواتر أما السنة ففيها الصحيح وفيها الضعيف ولذلك لا يقبل من السنة إلا ما صح سنده وعدلت رواته قال نؤمن به ولا نرده هذا هو الواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما صح منه نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه سبحانه وتعالى ولذلك عبر عنها أهل العلم بكلمة فقالوا كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك سبحانه وتعالى كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك فمهما حاول الإنسان أن يتخيل صفة لله تبارك وتعالى قوله إن عقلك لن يصل فالله غير ذلك فإذا كانت الجنة وهي مخلوقه من مخلوقات الله تبارك وتعالى لما سأل موسى عليه السلام ربه جل وعلا عن أعلى أهل الجنة درجة فقال الله أولئك الذين اردت أولئك غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر فإذا كان هذا في المخلوق يقول لا يخطر على قلب بشر فمهما حاول الإنسان أن يأتي بهذا على باله هل سيصيب أو سيخطئ قطعا سيخطئ لأن الله يقول إيش لا يخطر هل يقول لا أحاول أن يخطر نقول له كذبت لن يخطر على بالك لأن الله حكم بهذا سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل جل وعلا فإذا كان كذلك في مخلوق فكيف الأمر بالنسبه للخالق هل يمكن أن يخطر على قلب بشر كيف تكون صفة الله لا يمكن أبدا فمهما حاول الإنسان أن يتخيل صفات الله تبارك وتعالى، نقول له أخطأت أخطأ في العمل وأخطأ في النتيجة لأن الإنسان قد يخطأ في العمل ويصيب في النتيجة كمن يقضي على جهل قد يصيب الحق ولكن أخطأ في العمل لأنه لا يجوز له أن يقضي بدون علم لكن مثل ما نقول حنا شير فأصاب الحق الذي يقع رميه رمية بغير رامي قد يصيب لكنه بالنسبة للصلاة الله لن يصيب إذن هو مخطئ في ايش في الطريقة التي سلك وفي النتيجة التي وجدها لن يصيب أبدا وإذا قال كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك سبحانه تعالى إذن العاقل ماذا يفعل لا يخوض العقل لا يخوض بل يقول كما قال الراسخون في العلم ماذا قالوا آمنا به كل من عند ربنا ولا يخوض ولا يتعب نفسه لأنه لن يصل في, النتيجة في النهاية إلى نتيجة قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين هذا كفر من شبه صفات الله بصفات المخلوقين كان يقول له يد كيدي أو وجه كوجهي أو عين كعيني أو رحمة رحمتي أو قدرة كقدرتي هذا كافر العياذ بالله لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهذا يشبهه بشيء غيره هذا مكذب لله سبحانه وتعالى قد اهل العلم على كفر المشبهه الذين يشبهون الله بخلقه سبحانه وتعالى فنحن كما أننا لا نتأول ولا نحرر صفات الله كذلك لا يجوز لنا أن نشبهها بصفات المخلوقين بل نقول كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال فلا تضرب لله الأمثال فلا يجوز أحد أن يضرب لله مثلا بل يقول آمنا به إذا كان أصحاب النبي الذين هم أتقى وأحرص وأعلم ما سأل النبي عن هذه الصفات ولا قالوا هل تشبه صفاتنا أو ما تشبه صفاتنا أبدا ولا حاولوا أن يخوضوا في هذا الأمر فطريقهم هو الأسلم والأحكم والأعلم رضي الله عنهم وارضاهم قال ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله أأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجاريه أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة وقال النبي لحسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فتر في الستة واعبد الذي في السماء وأنا اعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك أي فوق العرش هذه النصوص التي أتى بها المؤلف يريد من خلالها أن يثبت أن الله تبارك وتعالى في العلو وعلو الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع علو الله ثلاثة أنواع كما نص على ذلك أهل العلم استنباطا من الكتاب والسنة هناك علو قدر وعلو قهر وعلو مكان علو قدر وعلو قهر وعلو مكان أما علو القدر لله تبارك وتعالى كما في قول الله تبارك وهو العلي العظيم أي قدره علي سبحانه وتعالى وأما علو القهر امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض سبحانه وتعالى فاذا هي تمور واما علو المكان فكذلك في امنتم من في السماء او في قوله الله ربنا الذي في السماء ويرحم من في الارض يرحمكم من في السماء فهذا علو مكان والله تبارك وتعالى له كل ذلك ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، فالقصد أن أهل السنة يثبتون هذه كلها لله تبارك وتعالى، فيقول نثبت لله علو القهر ونثبت لله علو القدر ونثبت لله علو المكان، والمخالفون لأهل السنة يثبتون علو القدر وعلو القهر وينفون علو المكان، يثبتون علو القهر وعلو القهر إذن علو القهر وعلو القهر متفق عليه بين كل من ينتسب إلى الإسلام بقي علو المكان فأهل السنة يثبتون علو المكان لله أخذ من نصوص الكتاب والسنة بل قال شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ نعتمين إثبات العلو لله تبارك وتعالى من أربعة أوجه من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة ايضا نقل مسألة الخامسة لا يوافقنا عليها المخالفون ألا على وهي الاجماع لأنهم يقول نحن نخالف فأما في القرآن فنصوص القرآن كثيرة منها ما ذكر المؤلف الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى ومنها قول الله تبارك وتعالى منتم من في السماء جل وعلا وكذا قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب وقوله جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك الي فهذا كله وغيره يثبت أن الله في العلوم سبحانه وتعالى ونصوص السنة كذلك تثبت علو الله تبارك وتعالى بل ذكر أهل العلم أن السنة تثبت علو الله من ثلاثة أوجه من قول وفعل وتقرير كما هو معلوم من أنواع السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية أما القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فهذا من قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هذا من قوله ولا ينزل إلا من علو سبحانه وتعالى وأما من فعله فكثير جدا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك لما كان في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم لما جمع الناس وخطبهم ثم ختم بقول ألا هل بلغت يقول للناس ألا هل بلغت فقالوا نعم بلغت قال اللهم فاشهد وأشار بأصبعه إلى السماء ثم نظر إليهم وقال ألا هل بلغت قالوا والله نعم قال اللهم فاشهد وأشار بأصبعه إلى السماء ثم عاد الثالث وقال ألا هل بلغت قالوا والله نعم قال اللهم فاشهد فهذا من فعله أن الله في السماء سبحانه وتعالى وأما من تقريره فمن ذلك حديث الجارية هو حديث مشهور رجل إمام مسلم وغيره أن معاوية بن الحكم السلمي كانت له جارية ترعى الغنم فجاء ذئب فأخذ من الغنم قال فلما أتيت أخبرتني أن الذئب أكل شاتا من الغنم فغضبت قال وأنا بشر يعني اعتذر لنفسه قال فصككتها أي ضربها على وجهها غضبا لماذا لم تمنع الذئب يمرأة. يقول لماذا لم تمنع الذئب من أن يأكل من الغنم يقول فبعد أن صككتها ندمت يعني على هذا الفعل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكفر عن هذه الخطية فذكر للنبي ما حصل ثم قال وإني أريد أن اعتقها تكفيرا لهذه الخطية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هي؟ ايكني بها فجاء بالجاريه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا قالت أنت رسول الله قال فأين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة فلو كان الله ليس في السماء كان النبي ما يسكت عن الباطل وإنما يقول ايش يقول خطأ لا تقول يا الله في السماء فكون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هذا اقرار. بل زاد على ذلك وقال إيش؟ اعتقها وشهد لها بالإيمان هناك طبعا من من يعني لا يقبل مثل هذا الحديث ويحاول يرده بعضهم يرده يقول هذا حديث أحد لا يقبل وهذا خلاف منهج أهل السنة هو إيش؟ التسليم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الذي يقبله يقول ماذا يقول انما قال له النبي صلى الله عليه وتق فانها مؤمنه يعني ما تفهم كيف تقول الله في السماء ما تفهم وهذا خلاف ظاهر النص النبي يقول اعتقها ويقول مؤمنه وهلا يقول لا النبي قصد النبي صلى الله عليه انها ما تفهم شيئا كيف تقول الله في السماء خاص اعتقها خلت تولي يعني هذا ايضا من تحريف النص هذا من تحريف النص والا النص ظاهر جدا على إثبات علو الله تبارك وتعالى ثم كذلك العقل قالوا يثبت علو الله تبارك وتعالى وذلك أن الله تبارك وتعالى إما أن يكون في العلو وإما ان يكون بغير العلو وعادة الملوك والكبار لا يقبلون أحد أن يكون فوقهم بل دائما يجعلون عروشهم كراسيهم فوق بالاعلى وكلكم يعرف اظن ذلك كلكم يعرف قصه عبد المطلب لما دخل على ابرهه حين جاء لهدم الكعبة الكعبه فاراد ابرهه ان يعني يكرم عبد المطلب فيجعله معه على عرشه على كرسيه فقال لا ما يستحق أن يجلس معي على العرش قال إذا ماذا أفعل هل اتركه في الاسفل وأنا في الاعلى قال فيه نوع من إهانة له طيب ماذا يفقل أنزل أنا عن العرش وأجلس معه فلا أنا أصعدت على العرش ولا أنا تكلمت معه وأنا على عرشي فدائما الكبير يكون في العلو فالله هو الكبير سبحانه وتعالى ولا يكون له إلا العلو جل وعلا فالعقل يدل على ذلك ثم كذلك الفطرة تدل على ذلك فطرتي وفطرتك وفطرة النبي وفطرة كل أحد كلنا إذا أراد أن يدعو الله دائما يتوجه إلى السماء انا في نفسي لا أذكر احد رأيته يدعو هكذا إلا أن يكون كافرا يعني يؤمن بغير الله تبارك وتعالى ما في أحد يدعو هكذا يسال هكذا أو هكذا أو على جنب أبدا كل الناس إذا أرادوا أن يدعو يرفعون أيديهم إلى السماء وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيين ستير يستحي إذا رفع العبد يديه إليه وكذلك ذكر الرجل يطيل السفر أجعة أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب فكل هذه النصوص تدل على أن الله في السماء سبحانه وتعالى ولعلها والعلم عند الله تبارك وتعالى أي هذه الفطرة كانت سبب هداية الجويني رحمه الله تبارك وتعالى وذلك أن الجويني كان يتبنى قولا مفاده ان الله لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا عن يمين ولا عن يسار ولا امام ولا خلف طيب اين الله اذن نقول لا نتكلم في هذا ما تسال عن الله باين طيب النبي سال قالها اين الله سال الجاريه اين الله نقول ممم لا تسال عن الله باين فلا يثبت لله مكان وصار المتاخرون يقولون الله في كل مكان اما المتقدمون فما كان يقولون هذا فتشاهدوا ان الجويني قام يوما على المنبر فقال كلمته هذه ان الله لا فوقه ولا تحت ولا امام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف فقال هذا الكلام فقام إليه رجل يقال له مداني. فقال دع عنك هذا يا إمام ولكن أخبرني ما هذه الحاجة التي أجدها في نفسي إذا أردت أن أدعو أن أتجه إلى السماء هذه الفطرة التي في نفسي ونفسك ونفس كل أحد إذا كان الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارج العالم طيب لماذا أجد في نفسي حاجة إذا دعوت الله أن اتجه إلى السماء كل الناس حتى أنت قال ما هذه الحاجة التي أجدها في نفسي إذا اردت أن أدعو اتوجه إلى السماء فأطرق الجويني قالوا ثم صاحح صرخ ثم وضع كفه على خده ثم قال للناس حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني لا أجدوا جواب ثم نزل وتركهم ولكن لما كان هذا الرجل صادقا يعني في إرادة الحق هداه الله في آخر أيامه ورجع إلى عقيدة أهل السنة وصار يثبت لله ما يثبته الله لنفسه رحمه الله جل وعلا فالقصد إذن أن النصوص التي جاء بها المؤلف رحمه الله تبارك كلها تثبت علو الله جل وعلا أما الاحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف فمنها ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك قال فيه ضعف أما حديث الجارية فهو صحيح في مسلم وأما حديث حسين فحسنه بعض اهل العلم وفيه ضعف ارسال الحسن البصري لم يصرح بالتحديث رحمه الله تبارك وتعالى وكذلك قوله يعني وجدوا في الكتب متقدمة طبعا هذا الإسرائيليات وكذلك الحديث الأخير إنما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا وكذا وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق العرش كذلك فيه ضعف في سنده لكن النصوص الأخرى من الكتاب والسنة التي ذكرناها أو التي لم تذكر كلها تثبت علو الله سبحانه وتعالى ويكفي أن من أسمائه العلي سبحانه وتعالى فله علو المكان وله علو القدر وله علو القهر جل وعلا قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله ونقل إجماع السلف على اثبات الصفات لله تبارك وتعالى مما جاء في الكتاب والسنة نقل هذا الإجماع ابن بطة العتبري وابن القيم وابن عبد البر وابن قدامة وابن سيمية وغيرهم رحمه الله رحمهم الله تبارك وتعالى ثم قال سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ هنا سؤال عن الكيف وقلنا إن الكيف مجهول لا نعلمه لأنه لم يخبرنا سبحانه وتعالى فبماذا رد الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول يعني نعرف معنى الاستواء قال والكيف غير معقول لا يمكن للعقول أن تدركه لأنه غيب بالنسبة لنا والإيمان به واجب لأنه جاء به الكتاب وجاءت به السنة والسؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل الصحابة ولا التابعون هذه المسائل ثم أمر بالرجل فأخرج لأنه يسأل عن أشياء لا ينبغي له أن يسأل عنها بهذه الطريقه وروي هذا عن ربيعة شيخ مالك وروي كذلك عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين فإذا بهذه النصوص التي سرد بعضها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى جرى عمل السلف وهو القبول والإمرار والإثبات يقبلون هذه النصوص يمرونها على ظاهرها ويثبتون الصفات لله جل وعلا وهذه قواعد عامة ذكرها أهل العلم في الصفات قواعد عامة في الصفات ذكرها أهل العلم من هذه القواعد أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية صفات الله جل وعلا توقيفية فلا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه نفسه جل وعلا لا يجوز الإنسان أن يؤلف لله صفه لا يجوز بل نصف الله بما وصف نفسه ونقف أو نصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ونقف العقول لا دخل لها بذلك لأنه غيب والعقول لا تتدخل في الغيب بل نؤمن بما وصف الله بما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم إذن هذه القاعدة الأولى وهي أن الصفات توقيفية كما هو الحال بالأسماء كذلك توقيف لا يؤلف الإنسان من نفسه وإنما توقيف لا بد من نص من الكتاب أو من السنة القاعدة الثانية قال أهل العلم باب الصفات أعموا من باب الاسماء باب الصفات أعم من باب الاسماء لماذا قالوا لأن الصفات أكثر من الأسماء الصفات أكثر من الأسماء لماذا الصفات أكثر من الأسماء قالوا لأن كل اسم يتضمن صفة كل اسم من اسماء الله يتضمن صفة من يذكر لنا اسم من اسماء الله الرحمن هل هو رحمن؟ له صفة الرحمة؟ إذا تضمن صفة الرحمن يذكر لنا اسما آخر؟ الشكور هل هو شكور؟ نعم إذا تضمن صفة بعد؟ العزيز هل هو عزيز؟ لا يقهره أحد؟ نعم هو عزيز إذا كل أسماء الله تبارك وزاة تتضمن صفات لا يمكن أن تكون الأسماء أكثر من الصفات إما كثرها أو أقل واضح؟ طيب. هناك صفات لله لا تقابلها أسماء هناك صفات لله لا تقابلها أسماء فمن ذلك الله تبارك وتعالى يقول فاطر السماوات والأرض وليس من أسماء الله الفاطر هذا من صفاته انه يفطر السماوات والأرض او من أفعاله سبحانه وتعالى انه يفطر السماوات والأرض جل وعلا كذلك من صفاته الصفات الذاتيه لله تبارك وتعالى كالوجه واليد وكلا ولا يقال له ذو الوجه ولا ذو اليد ولا كذا ابدا فله صفات وله وليست لها اسماء فالصفات أعم منها الأسماء فالله يحب ويرضى ويغضب وليس من أسمائه الغضوب ولا المحب ولا الرضي سبحانه وتعالى هذه الصفات وليست بأسماء فالصفات إذن إيش أكثر من الأسماء وعم الصفات أكثر وعم من الأسماء ويدخل هنا قضية السؤال عندما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى يجوز أن تسأله بفعله أو وصفه سبحانه وتعالى فتقول والذي نفسي بيده مثلا وال والذي خلقني والذي فطرني والذي رفع السماء بغير عمد يجوز لك أن تقسم بهذه الأشياء لكن لا يجوز إنسان يقول عبد الذي رفع السماء يتسمى بهذا للسمة، مثلا أو عبد الذي فطر السماوات والأرض لا يجوز الأسماء توقفية الأسماء توقفية ولا يقسم على الله سبحانه لا يسمى العبد عبد كذا إلا بأسمائه أما الصفات سيجوز السؤال بها لأنها عم من الأسماء كما قلنا يقول اهل العلم كذلك الأصل الأخذ بظاهر النصوص هذا هو الأصل لأن الله لما خاطبنا باللسان العربي المبين وجب علينا أن نقبل هذا الخطاب فنعمل بالنص على ظاهره ولا نتأوله ولا نحرفه الأصل أخذ ظاهر النص إلا إذا دل الدليل على أن الظاهر غير مراد. فاذا دل الدليل ان الظاهر غير مراد قلنا نعم والا الاصل اخذ ايش بالظاهر يعني الان مثلا إذا قرات القران فاستعذ بالله اذا قراته يعني اذا ايش انتهيته من القراءه اذا قراته قرات فاستعذ بالله اذا متى تكون الاستعاذة بعد القراءه ونحن نستعذ متى قبل القراءه طيب يقول في ظاهر النص أن الاستعاذة بعد القراءة وليس قبل القراءة نقول فسر النص النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستعيد قبل أن يقرأ فهذا إيش؟ تأويل للنص أولنا النص عن ظاهره فظاهره أن الاستعاذة بعد القراءة فاولناه وجعلنا الاستعاذة قبل القراءة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان نقول ونعيد ونكرر ونؤكد أن أهل السنة ليسوا ضد التأويل أبداً ولكنهم ضد التحريف ضد اللعب ضد العبث أما التأويل فإذا كان له دليل ظاهر فما عندهم أي مانع من هذا الأمر كذلك من القواعد المؤصلة عند أهل السنة والجماعة أنهم إذا اثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى نصوا على أنه لا يشبه شيء من خلقه أبداً لا يمكن أن يشبه أحد الله جل وعلا ابدا فالمخلوق مخلوق مربوب ضعيف والله هو الخالق سبحانه وتعالى. فكما أنك تثبت لله تبارك وتعالى الصفات، فتقول له سمع وأنت لك سمع ولكن ليس سمعك كسمعه سبحانه وتعالى. سمعك مخلوق، وسمع الله غير مخلوق. سمعك يزيد وينقص، وسمع الله لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. سمعك قاصر يعني الآن نحن في هذا المكان نحتاج إلى مكبرات صوت حتى تسمعوا كلامي والنساء التي في الغرفة القريبة يحتاجنا إلى هذا المكبر بينما البيت القريب منا لا يسمع لأن المكبرات داخل المسجد فسمع الإنسان إذن قاصر سمع الإنساني قاصر بينها سمع الله كامل سبحانه وتعالى وتاملوا حديث عائشه رضي الله عنها لما جاءت المجادله تجادل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها فتقول عائشه رضي الله عنها لما انزل الله تبارك وتعالى سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما تقول عائشه والله اني دخلت الباب يعني بينها وبينها متر او مترين والله انه لا يغيب عني بعض كلامها يعني أسمع شنو يغيب عني شيء والله فوق سمواتي سمع كلامها كامل سبحانه وتعالى فليس سمع الانسان كسمع الله وكذا الحياه قس عليها وكذلك الحياه قبل 77 سنه كنت ميت ولا لا صحيح ها ما كنت موجود قبل 77 سنه 76 موجود طيب قبل 70 سنه غير موجود طيب إذن كان ميتا ولا لا كنتم امواتا فاحياكم امت اثنتين وحييتنا اثنتين فكان ميتا ثم حييه وحياته ناقصه يموت في كل يوم يموت الله يتوفى الانفز حين موتها والتي حين حين موتها والتي لم تموت في منامها فكل يوم تموت أنت وتسمى الموتة الصغرى ثم يبعثك الله سبحانه وتعالى حياتك منغصة قد تمرض قد يضيق صدرك قد تهتم حيات منغصة حياه ايش منغصة وإن الآخرة له هي الحيوان هذه الحياة الحقيقيه هذه حياه تعيسة طيب إذن حياه منغصه وبعدها موت لكن تعال شوف حياه الله تبارك وتعالى وحياتك ايضا احياك غيرك لم تحيي نفسك فاذا لا يجوز ابدا أن نشبه حياة الله بحياتنا هذه الضعيفه المنكدة كذلك من القواعد ان صفات الله تبارك وتعالى كما ذكرنا قبل قليل كل ما خطر في بالك فالله غير ذات لا يمكن أن يكيفها الإنسان ولا ينتخيلها أبدا حتى مجرد خيال لا يستطيع الإنسان لكن قلت لا تتعب نفسك أبدا لا نفسك في هذا فالقصد إذن أننا نثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه ونسكت ولا نخوض زيادة بل نمسك كما أمسك سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى إيمان وقبول إمرار إقرار وإثبات هكذا يجب علينا أن نتعامل مع صفات الله جل وعلا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على عمينا محمد نقف هنا شخص شوف الأسئلة يقول في حديث الجارية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان هل يمكن قياس ذلك على أن من شهد بأن محمد رسول الله وأن الله في السم بأنه مؤمن قطعاً, قطعا كل من يشهد أن لا إله الا الله مؤمن لا شك في هذا نحن نقول كل مسلم مؤمن فكل من شهد الشهادتين فهو مسلم وهو مؤمن نعم يقول أحسن الله لي كيف نرد على من يقول إن الناس في الأرض منهم من هو فوق ومنهم من هو تحت، فيرفعون أيديهم إلى السماء فتكون ايديهم تتجه إلى فوق وإلى تحت. ما فهم؟ كرة الأرضية، الكرة الأرضية كلها تحت السماء، كلها تحت السماء. فأين كنت في الكرة الأرضية فأنت رافع يدك إلى السماء؟ يقول، وش حديث؟ اي تعجمي هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان يد الله كلتا يدي الرحمن يمين لا اعرف النص النص النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي الرحمن يمين اي ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الرحمن يمين ونسكت لا تبحث زياده اثبت ان الله له يدين سبحانه وتعالى وان يدي الرحمن كلاهما كلتاهما يمين بس وسكت ولا تخط واحد يقول شلون اثنين يمين يقول شلون لك كنت لكن الله غير ولكن قل لا تتخيل الله على نفسك الله غير سبحانه الله تؤمن بالله على ما قال سبحانه الله ولا تحاول أن تتخيل إذا قلت هذا شلون كذا الله يمين أنت الآن لو تكلم شخصان عندك لقلت قلت لي أحدهم إيش أنسك تخنسم صح ولا لا فإذا تكلم عشرة كيصير فيك صرخ انت ايش عارف صح ولا لا وتعصب وكذا من اسمعانا من كذا من كذا عشرة كلم كم واحد يكلم الله كم واحد يقول اياك نعبد واياك نستعين كم واحد يرفع يديه الى السماء اذا قست الله على نفسك الى الله لا يمكن يسمعهم جميعا وإذا جعلت الله غير سبحانه وتعالى فقل اياك نعبد واياك نستعين وادعوا الله واسأل الله القبول والإجابة سبحانه وتعالى لو اعدت مساله الاستواء على العرش نقول الاستواء على العرش نثبته لله سبحانه وتعالى ان الله يستوي على عرش استواء يليق به جل وعلا وان استواءه على العرش في الاصل صفه فعليه طارئه وذلك انه وقع الاستواء بعد ان خلق العرش لان العرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى العرش مخلوق من مخلوقات الله اذن هل كان الله مستويا على العرش قبل ان يخلقه لا يمكن العرش ما كان موجودا ولا كان مخلوقا إذا متى استوى على العرش بعد أن خلقه هذا الذي نقول نعم. لكن الآن الله مستوي على العرش نثبت الاستواء الآن لله تبارك وتعالى العرش وهي صفة ذاتية الآن يقول أحسن الله إليك هل صفة القتال ثابتا لك قوله قاتلهم الله قاتلهم يقول ابن, قي... ابن عباس رضي الله عنهما يقول كل ما جاءت كلمة قاتله بمعنى لعنه بمعنى لعنه الله هذا معنى قاتله الله تبارك وتعالى وهذه صفة فعلية كما قلنا هذه الصفة فعلية تأتي إذا جاء سببها الله متى يلعن الإنسان إذا أتى بالسبب الذي متى قال الله تبت يد أبي لهب لما قال للنبي تبا لك لهذا جمعتنا أنزل الله تبت يد أبي لهب وتب متى لعن الله المنافقين والكافرين لما أخطأوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الله تبارك وتعالى. ماذا لعن اليهود لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ها ذلك بما عصوا وكان يعتدوا. اذا متى جاء اللعن لما عصوا واعتدوا لما عصوا وعتدوا. فهذه سموها الصفات ايش الفعلية التي تأتي إذا جاءت أسبابها. يقول ما رأيكم في اسم عبد الناصر وعبد الباصط يعني الناصر والباصط هذان فعلان لا تبارك الله هو الناصر وهو الباصط سبحانه وتعالى ولكنها ليس اسمين لله تبارك وتعالى فلا يسمى الله الباصط فلا يقال عبد الباصط ولا يقال عبد الناصر لأنها ليس من اسماء الله تبارك وتعالى والأصو في اسماء الله أنها توقيفية ما رأيك أن نعبر بلفظ علم علو الذات بدل علو المكان لكي لا يأتي رجل ويقول أنتم تثبتون لله مكان علو الذات علو الذات وعلو المكان سواء ولكن أيضا هنا جزاك الله خير يعني أنا كنت تكلع عن هذه القضية وذكرني وأذكرني يا أخونا ازاك الله خير وهي قضية عندما يقول الله تبارك وتعالى آمنتم من في السماء أن البعض يحتاج على أهل السنة يقول أنتم تثبتون أن الله داخل السماء فإذا كان الله داخل السماء فالسماء السماء محيطة به نقول لا السماء هنا بمعنى العلوم وإذا قال أهلهم كل ما علاك فهو سماء وننزل من السماء ماءا والمطر ليس من السماء وإنما من استحاب ولكن لما كان السحاب عاليا سمي سماء أو أن في بمعنى على وهذا كثير في لغة العرب وهو أن حروف الجر تتناوب كثيرا تتناوب حروف الجر كما في قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل وهو إنما صلبهم على جذوع النخل وقوله فسعوا فيها, في فسعوا فيها وإن المقصود إيش عليها فمشوا في مناكبها والمقصود على مناكبها ولا لا الجن اللي يمشون تحت الأرض ولا لا حنا لن نمشي على الأرض وليس داخل الأرض فالقص أن فيه هنا بمعنى على أي على السماء وليس فيه السماء يقول هل يجوز للعبد إذا دوه شيء أن يقول يا ستار ما في بس الله ستار سبحانه وتعالى ولكن لا تقول عبد الستار لأنه ليس سمين السماء وإنما هي صفة من صفات الله أنه ستار سبحانه وتعالى وستير جل وعلا وساتر سبحانه وتعالى فتقول يا ساتر وتقول يا ستار وتقول يا ستير ولكن لا تقل عبد الساتر ولا تقل عبد الستار وإنما عبد الستير لأنه سمي به فقال إن الله حي ستير مع أن بعض العلم يقول الستير كذلك ليس اسمن وإنما هو開始 وصف لله تبارك وتعالى ولذلك الأفضل لا عبد الستار ولا عبد الستير ولا عبد الساتر لأنها على صحيح صفات لله تبارك وتعالى يقول كيف ان الجنه لا عين رأت ولا اذن سمعت وكان ادع عصا في الجنه لا نقول بعض ما في الجنه يعني في اناس يدخل الجنه وذكر الله ما لهم من النعيم لكن في اشخاص معينين الذين قال عنهم موسى عليه السلام ربي فمن اعلى اهل الجنه درجه هؤلاء هم الذين قال الله فيهم هؤلاء اعددت لهم ما لا عين رأيت ولا من سمعت ولا خطر على قلبي بشر ليس كل أحد وإنما هم أصناف من أهل الجنة أو صنف من أهل الجنة ما الفرق بين الذات والنفس وإذا لم يكن هناك فرق ما الحكمة عن التعبير من التعبير بالذات بدلا من النفس والذات لم تثبت بنص وذلك في كتب الثلاث الذات من باب الوصف وليس من باب الاسبز أما النفس فالله تبارك وتعالى وصف نفسه بذلك وإنما الذات كما جاء في القصيده المشهورة الثابته عن خبيب لما قال وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اشوائ على اشلاء شؤون ممزعي فالقصد انه اخذوها من هذه وجرى في كلام السلف اسم الذات الله تبارك وتعالى ولكن هذا ايضا لو ترك يكون أفضل لو ترك يكون أفضل طيب من رد على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا فأشار إلى عينه وأذنه على جواز التشبيه اولا ما نقول من رد على الحديث لأننا لا نرد على الحديث أبدا ولكن يقالوا أدبا كيف نوجه كيف نوجه ولا نقول من رده مثل بعض الناس يقول لماذا الله قال كذا والله يقول لا يسألوا عما يفعل ولكن الأدب أن نقول إيش ما الحكمة من الحكمة وهكذا يعني الإنسان دائما ايش الألفاظ الأنسب الألفاظ الأنسب فهنا أشار إلى عينه وأذنه ليثبت أن السمع لله حقيقي وأن البصر له لا أنه سمع النبي ولا بصر النبي صلى الله عليه وسلم انما إثبات أن هذا المقصود بالسمع والبصر الذي تعرفونه انتم لا أن هذا هو سمع الله وبصره الله جل وعلا هل يجوز أن نقول أن نعبد الأسماء الله؟ أن نعبد الأسماء الله أن نعبد الأسماء ما فهمت السؤال صاحب السؤال إن كان وده يرفع يده وإذا ما رفع يده من فوته ترى أني ما نفهمه كيف أنت كتبته خلاص طيب كذلك عيد صفات طارئة شيخ عيد صفات طارئة ماشي ما راح أعلق قلنا الصفات الطارئة التي تأتي إذا جاءت أسبابها هذا معنى الصفات طارئة مثل المحبة والرضا والغضب طارئة يعني تطرأ تاتي إذا جاءت أسبابها إذا لم تأتي أسبابها لم تاتي هذا معنى الصفات طارئة أي تطرأ ليست دائما ليست موجودة دائما لله تبارك وتعالى والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين